وحصلنا في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخذين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوس وتكون الجبال كالعين المنفوس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 سوف ثم كن سوف تعلمون كلا لا تعلمون علما اليقيين لترون الجحيم ثم ترونها عينا اليقين ثم نسالن ما يومئذ علمنا